بسم الله الرحمن الرحيم. to zadania,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 119. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 111. فيومئذ وقعت الواقعة 112. السماء فهي يومئذ واهية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 فيومئذ وقعت واقعة 112. شقفت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرض فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوف مادانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول 118. ولم أدر ما حسابي يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسدقوه وأما من موت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرا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 اللهم رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لاخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن للمتقين، وإننا لنعلم أن منكم مكذبين، وانه لحسرة على الكافرين، وانه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.